وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قضته يوم القيامه والسماوات مقنيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصايق من في السماوات ومن في الارض 111. إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 112. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم 116. وهم لا يظلمون 117. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون 118. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا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 فَدَخَلُوها خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا وَمَا نَحْنُ لَهَا حَافِظُونَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ